سلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء يتجدد لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني سلام عليكم فضلت الشيخ والحمد السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه إنه هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ائت بيتي فصل في مكان ما حتى أتخذه مسجدا فقال إن شئت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 وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم داع عليه فهلك وديدنا أن أصابه شر المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خل الصلاة قال له قال لهم أولاستم تعلمون أنه يشهد أن لا إله إلا الله خالصا بها قلبه قالوا الله ورسوله أعلم لكننا لا نرى وجهه ووده إلا إلى المنافقين فقال إن الله حرم على النار من قال لا إله الله مخلصا بقلبه. الشاهد هنا إنهم هم لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما قال لهم أليس أليس أشهد الله إله لا خالصا بها قلبه كلمة خالصا بها قلبه فهما ما يقدرش يجوا قالوا الله ورسوله أعلم لكننا هي دل قرين الخارجية التي نصب الحكم عليها علقوا الحكم بها ترين ود للمنافقين بالضبط كده لن يصعب جدا على أهل الإيمان أن يكون وده وجهو إلى المنافقين ده كلام لا يستقيم نعم. فأنا النهاردة لما يكون في واحد منافق معلوم النفاق بالنسبة لنا وواحد مصاحبه صاحبه دايما لزئله كظله أنا لو اتهمته أنا لو اتهمته بالنفاق فأنا محظور، فالنبي صلى الشواهد بتقول كده أي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهم كيف تقولون, تقولون هذا نزل. وأنتم لا تعلمون ما في قلب تمام نعم. لي لأنه في قرينة خارجي علق الحكم بها نعم. تمام فأنا أستطيع أن أحكم على ما في القلب بالحب،, بالحب بتعليق الحكم على القرين الخارجية نعم. زي حديث آآ آآ من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبهوا ما قدمنا مسألة السرور دي مسألة قلبية طب أنا النهاردة المدرس لما يبدخل الفصل العادة بتاعتنا لأن أعلمه قيام نعم. كل واحد لازم يقوم للمدرس قم للمعلم وفيه وفيد تمام كاد المعلم أن يكون رسول الكلمة لوا بالله اللي صل اللي صدق الله راضي. <تصفيق> لو إن طالب ما قامش المدرس بيعمل ايه ممكن يعاقبه يقول له تعالى يا ولد اطلع بره اطلع برا هدول يأمرك بكرة تمام أنا أعرف من هذا أن هذا المدرس يحب من قلبه أن يتمثل له هالقيمه ليه لأنه غضبه الظاهر أستطيع أن أعلق بالحكم يبقى, يبقى أنا عرفت ما في قلبه عشان ما يجي فيش واحد يقول لي أنت إيش عرفك باللي في قلبه أقول لك القرينة الخارجية اللي علقنا عليها الحكم وهو غضبه واستدعاء ولي الأمر والتهم الأول بقلة الأدب ان هو لم يقب وأخذلك زي فعشان كده أنا يعني بقى أؤكد برضو يعني عشان أستدرك على نفسي لما أنت أقولت من قلبه وأنه كده أقول لك لنحن أنا في قلبه فنتوثي ارتباط الظاهر والباطن فأنا برضو أحببت أن أقول لي بهذه الفائدة ان الظاهر فائدة أن نعلق الحكم عليه حتى يمكن أن نصل إلى بعض الباطن على الأقل يمكن حضرتك أكد في مسألة التأسي المرة السابقة على معاني كثيرة لكن كثير من الناس قد تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرص على هذا في سمتها الظاهر فقط ولكنها أحياناً تنطوي على ركام من مساوي الأخلاق تسيء إلى دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام no. فيمكن برضو عايزين حضرتك نأكد على هذا المعنى إن مسألة التأسي لابد يكون في, في مرمى البصر خلق النبي عليه الصلاة والسلام, والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرته آنفاً إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر يعني يقوم طيل طول الليل ويصوم طول النهار ولا شك أن هذا من العناء المعنى بالنسبة للبدن أن يظل صائما الدهر كله مثلاً وأن يقوم كل ليلة نعم. وده رجل مطلع بشغل حياتي ودنيوي إلى آخرين كيف يمكن أن يبلغ المرء بحسن الخلق العاري عن هذا الصيام الدائم القيام وهذا دائم. القيام الدائم لأن المسألة يوم القيامة مسألة موازين فكما تقول إنسان يأخذ ظاهر الالتزام وعنده سوء خلق سوء الخلق ده هتعرض لمظالم ده بيغتاب ده بيظلم ده بيهتك عرضه ده بيقول ما ده نعم والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما أتدرون من المفلس قالوا الذي لا درهم له والذي نار ولا متاع قال لا المفلس يوم القيامة رجل يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار حسن الخلق يأتي يوم القيامة لا خصوم له فالحسنة اللي بيعملها ما فيش حد بيخد يثبتها خلاص؟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 أفك الاشتباك مبين المعاني المشتبهها عشان كل واحد يعرف أين موضعه وقدمه. النفاق يكون عادة لجلب مصلح. والمداراة يكون عادة لدفع مفسد. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيحين لما استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم. بئس أخذ العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة.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 من يتقى لفحش إذن أنا لما فرشت له العباية لأنه لسانه طويل لو دخل وأعدت أي أعدى يقول لم يحترمني ولم نعم. يقدرني ولم كذا ده رجل سيء ده رجل سيء صفحته كذا كذا كذا كذا أراد أن يدفع إذاهه صلى الله عليه وسلم دفعت رجل. أذاه بأنني أكرمته نعم عرفت إزاي؟ دي المدارة دي المدارة لكن النفاق رجل يريد أن يصل بيريد أن يحصل مصلحة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 ويلاقي نفسه بقى بني آدم زي خال... زي خلق الله يعني ابن تسع برضا نعم يلاقي يدور على الصفات اللي عنده يلاقي نفسه غبي مش قادر يدبر حل نفسه مش قادر يفهم مش قادر كلام فتسلبه محاسن نفسه لدرجة يشب في المحاسن التي هي فيه نعم تمام فانا عايز أقول أي بني آدم بينافق يبقى بيطلب مصلحة أي من آدم بيدفع عن نفسه مضمع المدارة. يبقى ديسمان مضرأ نعم فيبقى هذا هو الضابط ما بين المضرأ فالمدارات من حسن الخلق، ولذلك جديد. أنا ع... أنا. ما... بالطبع. طبعاً طبعاً, طبعا طبعا طبعا طبعا. مش عايز أقول هي من من من من من قبة حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري. صلى الله عليه وسلم. و... وهو لا يحتاج أن يداري، لأن اللي خلفه في نار جهنم على طول. ليه لجلالة منصبه، ومع ذلك كان يداري، يعني مثلا مخرمة. والد المصر المخرمة لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم غنم حنين والكلام ده مخرمة أسلم قال ابن وابن تعالى نشوف هناخد ايه من النبي فالنبي عليه الصلاة والسلام وكان صوت مخرمة أجش مميز فسمع سمع صوته خارج الدار ام دخل على طول وجايب له عباية والعباية دي مزركشة كده وبتاعه والكلام ده وبعدين طبع لمخرمة وقال له خبأت لك هذا. يعني كأنه وزع على الناس أي حاجة بس. ده حاجة مخصوص يعني حاجة مخصوص تمام. فبخرمة أخذها وتبسم. فق فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال راضي مخرمة راضي مخرمة راضي مخرمة. أنا أنا مش لحد دلوقتي عايز أقول لما يقول راضي مخرمة ثلاث مرات كأن رضا مخرمة غاية لا تدرك. نعم واللي يقول الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام أي والسلام. طب لماذا لماذا يقول له هذا إرضاء له وإعانة له على نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أي قاتل مم. نفسك من المدارة من قبة حسن الخلق أيضا وذلك نصحنا معاشر الرجال أن ندار النساء وقال كلاما يعني أنا شايف أني مشاكل معظم البيوت سببها نوع من الغباء عند الرجل وعند الزفت الله أورفعين بالظبط كده نوع من, من الغباء زي الزفت أكلك مش عارفية أم الله يرحمها بالظبط يعني أنا عايزة أقول لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في بعض الفاظ الحديث لما المرأة خلقت من ضلع وإن أعواج الضلع أعلى فإذا ابتت وكسرته وإن تركته ظل على بي على استمتعت به في رواية بقى قال إيه فدارها تعش بها دارها تعش بها ثلاث مرات يقول دارها تعش, تعش, بها. تعش بها صلى الله عليه يبقى النهاردة أنا عايز أقول إن كثير من مشاكل البيوت سببها عدم استعمال هذا الأصل اللي هو المدارات المدارات انك انت قد تخلع عليها من الصفات ما ليس فيها لتتقي شرها ده وقفنا شيخنا جمله حلوه حاجه قلتها مهمه قوي المداراه تعين احيانا الانسان اللي بتعمل معاه الفعل ده على نفسه لا مش تعينه, تعينه احيانا تعينه دائما اه يعني يعني ممكن دائماً ممكن تدخله في إطار آآ آآ الانضباط والاستقامة والالتزام بيحس منك مداراه فيحس يعني يعني قصدي بتصنع في الإنسان أشياء قد لا يصنعها شيء اخر غير مداراه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 إذا قدرتي تتعامل وتتحاشى الثلاث صفات الوحشة يبقى صار لهذا الإنسان كاملاً no. ليه لأن طالما عرفت تتعالج, تتعالج العيب ما عادش عيب تأخذ دلك؟ no. يعني أنا مثلاً أول سيارة الكتاب في حياتي كان فيها عيب معين في الفتيس no. إن أنا كل ما مقاجئة أنق الغير الأولاني لازم تجعر كده hey. فقلت الميكانيكي الحربة دي ما زي زاي الحربة ال ال الثانية ده يقول لما أجا أني لازم توجعه كده فقال لي والله عندي غويسة في الفتيس هذي تتغير قلت له كم ألف خمسين جنيه، قلت له غالي علي الكلام ده كان خمس ثواني وما كانش في فلوس ولا كان في حاجة، قلت له غالي علي، لكن أنا مش عايزها توجع، عايزها أنقلها كده تبقى خفيفة، نعم أكيد، فقال لي قال لي سيس، قلت له طب سايسها ازاي قال لي تنقل بالطريقة الفلانية. العربية دي اللي معايا لحد النهاردة أنا عندي سي... الحمد لله أكثر من سيارة يعني. الحمد لله لكن دي معايا لإني عزيزة عليا عزيزة على قلبي يعني سيستهى حضرتك؟ نعم سيستهى؟ سيستهى إطلاقا لم أسمع صوت النقلة الأولى طول ما أنا ركبها إنما غيري لو ركبها لازم تجعر معا لازم تجيب الصوت ال... ال... الصعب ده, الصعب ده. أنا بقيت بسيستهى لما سيستاه بقت عربية كاملة زي بيئة العربيات فالنهاردة لما يكون مثلاً رجل ومرأة الرجل بيستفز بسرعة م. وعصبي المرأة إذا عرفت إزاي تتحاشى عصبيته يبقى الرجل صار كاملاً لأنه معاتش في عيب م. طب إزاي تتحاشى الغضب بتاعه لا تستطيع أن تتحاشى إلا بالمدارة م. سيسوا يعني بالزبط كده تسيسوا زي ما الأمة بتقول ابنتها بنت سيسي ما إيه اللي هي السياسة نعم في فن السياسة نا. اللي احنا كنا بنتكلم فيها نعم فأنا عايز أقول المداراة دي جزء لا يتجزأ من حسن الخلق ومش كذب وأغلب المشاكل الموجودة في البيوت زي ما قلت لك هي مشاكل سببها عدم إحسان فن المداراة نعم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمنا إن المرأة من خلقها أن تمسح جميل الرجل عند أول مطب وكفران العشماء وأول غلطة نعم يغلطها الرجل تقول له أنا ما شوفتش معك يوم حيل طب يعني حتى يقولون أن بعض الخلفاء مرتهم قالتنه نفسي أمشي في الطين حافية يعني حشوف يعني زي اللي يقولك مثلا كل يوم بيأكل كفيار وبتعب يقوله نفسك والجبنة مش عفيك لدد <تصفيق> مثلا يعني <تصفيق> يا ابنة تاكل مش جبنا مش وانت عمال تاكل في البتاعة دي يقولك أنا نفسي أكلها أشتهيها مم. هي كمان لأنها مراد خليفة نفسها تمشي في الطين مم. اللي العالم أرفانين من المشي حافيين واحد واحدة بتسمعنا الدوتور دي فقرية <تصفيق> <تصفيق> فالمهم عشان طين الملوك بيختلف عن طيننا طين بتاعنا الطراب والمية هي. إذنما الطين بتاعهم عبارة عن نشارة خشب مخروطة بمسك هي. تمام فشوف بقى لما يعمل لها معجنة من نشارة الخشب اللي مخروطة بالمسك, بالمسك واخدرك والمسك ده غالي جدا أنا لما كنت مرة في الكويت وأحد إخونا من بتوع العطور قال لي أما أوريك المسك وراني المسك اللي هو البودرة أي؟ الكيلو كان بـ 67 ألف جنيه كيلو؟ كيلو المسك اللي بيجيومه من الهند اه اللي هو البودرة كان في ذلك الوقت لما سألته عنه 67 جنيه هو الترجيم الدينار الكويتي لمصري مصري نعم تمام؟ وكان الدينار الكويتي بـ 20 جنيه أو 19 جنيه ونص وليس لحد دلوقتي تقريبا يعني تقريبا فطلع كيلو المسك بـ 67 ألف جنيه مصري إن شاء الله خلاص؟ فهو عمل لها مع جانة خشب نشارة خشب بمسك وقال لها لباصي بقى فضل. نزلت بقى برجليها في المسك والكلام ده وتعالى فالمهم حصل بينهم مشكلة في يوم من الأيام فقالت له ايه ما رأيته منك خيرا قل قال لها ولا يوم الطين يعني حتى يعني لو نسيتي كل جميلية ده ده أنا عشان أعملك مع جنة مسك زي دية دي بتكلف ملايين نعم فالمرأة عندها خلق خلقت به انها تمسح جميل الراجل اللي مع أول غلطة وتقول له ما رأيت منك خيرا قط نعم تبس حاله القصة دي كلها نعم يبقى في هذه الحالة الرجل أحوج إلى أن يداري المرأة من المرأة أن تداري الرجل نعم لي؟ لأن سرعة غضبها وزي ما قلت لك على طول بيتمسح جميل للرجل بأسديكة يبقى المفترض إن هو يداريها أكثر وأنا أعتقد أننا محتاج أننا أبين يعني هذا المعنى أكثر من ليل إن أنا شايف إن مشاكل البيوت اللي بتعرض عليها كثيرة من جدا يعني مم. في هذا تستطيع أن تفرق بين الذي يحسن المدارة من الذي لا يحسنها عند المحك في الغضب مم. يعني ممكن إنسان تلاقي هادي جدا حسن الخلق جدا وتفضل سنين طويلة تعتقد إنه نعم. رجل ممتاز نعم. في حسن الخلق ما فيش محك ما فيش محك أول ما ييجي أول محك تستنكر هذا الرجل وتقول هذا إنسان مختلف عن الإنسان الذي الله. كنت أعرفه قبل ذلك نعم ده يعني يشبه قول الشاعر لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي البخور أنت ما تعرفش ريحته إلا ما تولع فيه نعم أدي معنى البيت لولا اشتعالوا النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب العرف رائحة, رائحة, رائحة العود آه. ما كان يعرف طيب عرف العودي. فأي بني آدم عايز تعرف إلى أي درجات من الخلق هو ممكن تستفزه في بعض الناس كلما يعني استفززته لا يزيد إلا حلمه وكان رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أندى عليه وسلم. العالمين صلى الله عليه وسلم لا تزيد جهالة الجاهل عليه إلا حلما منه عليه عليه الصلاة والسلام فنعايز أقول الـ الـ الـ المرأة بطبيعتها أرجع إلى مدارات المرأة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمداراتها ليه؟ لأن المرأة رقيقة والرقيق ده النبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بالقوارير القارورة أرق الزجاج اللي لو نفخته كسر اللي هي زي البسكوت. ده, ده مهم جداً من البسكوتة دي الحقيقة لأنه كثير من الناس آآ يعني آآ لما تبعت حضرتك في هذه الحلقة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 يعني وزيك الله سبحانه وتعالى يعني جعل العزمة بيد الرجل لأن لو جعله بيد المرأة لكنا الرجال جميعا طوالق يعني. يعني تتحكم فيها عادة. طوالق كانوا الرجال كلهم كانوا متطلقين يعني. ليك لك؟ لكن الرجل عشان ممكن يعني يحسن حتى ربنا سبحانه وتعالى في باب الجدل قال أو من ينشق في الحليات هو في الخصام غير مبين نعم. اللي من النساء يعني تفضلك فهو اللي المرأة هي التي تحتاج إلى أن تدار.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 فبيدور على الجمال مم. وقد يتغاضى عن كثير من الصفات الجوهرية في سبيلها. هذا انها في سبيل انها جميلة أخبرك المرأة العاقلة لا يعنيها جمال الرجل انما تبحث عن شخصية صفات قادل الفرق. مم. الرجل يبحث عن شخص والمرأة تبحث عن شخصية, تبحث عن شخصية. نعم. فالشخصية دي هي مجموعة من الصفات انت قد ترى مثلا قد تكون في امرأة جميلة ومتجوزة راجل أخشم وأصمر ووشه محببو حالته حاله الكلام أنت نفسك تقول ألا إيه, إيه اللي جمع دي على قصت في عينيها دي علشان ترى رجل ده نعم. تمام وتلاقيها كثيرة الحب والعشق لهذا الرجل وأقمر رجل عندها والضبط كده ليه لأنها وجدت شخصية نعم. وجدت صفات في نعم. هذا الرجل فعشان كده الرجل لما أعطاه الله عز وجل من أصفات ينبغي أن يحتوي المرأة ويداريها لا يظهر بغضه إياها ولا كراهيته إياها ولذلك شرع له أن يكذب عليها نعم تي أجمل وحدة دي أكلك أحسن بالضبط كده الحاجة دي أهم لكن نهى العلماء أن يكذب عليها في العرض فيه في نفسه العرض العرض الشيء المادي نعم مثلا ما يقول لاش مثلا ادين الذهب بتاعك عشان هنعمل مشروع والمشروع ده هيكسب أوه. وهو وهناه يطير بي نا. لا لندي حقوق هو رح يجوز عليها بي مثلا <تصفيق> لندي حقوق نا. لا يحل له اطلاقا أن يكذب عليها في شيء كهذا نا. لأن يكذب عليها فيما لا يعني يلزمه آآ آآ آآ من العرض يعني نا. كالمحبة القلبية والآخرين فنعايز أقول أرجع وأقول أن المدارة خلق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 عليه الصلاة والسلام. لي جلالتي عليه الصلاة والسلام، نعم. واللي كان يخلفه يدخل النار نعم. على طول. إنما إحنا مع المنشي طبعا هذا هذه الميزة. فنارج وأقول أن حسن الخلق هو صرة الفضاء لجميعاً. لما نراقب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته العامة نجد أن أعدائه شهدوا له قبل أوليائه. قبل الذين تولوا. فيما يتعلق بحسن الخلق في جميع الأحوال يعني كل أحواله في الغضب والرضا نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما كان يجور أبداً نعم. إنما قد يتغير وجهه وقد يعاقب المسلم بما لا يعاقب به الجاهل نعم. يعني الأقربين كان, كان يعاملهم أحياناً بالشدة أكثر مما يعامل نعم نعم ليه لأن القريب ده المفروض أنه أخذ من خلقه واقتبس جزاكم الله خير من الشيخ وعلى وعد بلقاء يتجدد وأندى العالمين دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته